وما كان لنبينا أي غل ومين يغل, يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَ أَبِسَ خَطِيْمٌ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهْنَةٌ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 يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّي هُمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّهَا ذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ كفّسكم إن الله على كل شيء قدير.